ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاستفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرْبَ دَعَ رَبَّهُ نِبَأً إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَدَادًا لِيُطِلَ عَن سَبِيلِهِ قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه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 إنما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين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 والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب افمن حق عليه كلمه العذاب افانت تنقذ من في النار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 فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك فِي ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعره منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تدين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قُرْآنًا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء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 والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين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 وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي اتِقَامٍ وَلَئِن سَألْتَهُمْ أَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ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 ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتلة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما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 وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُزِلَّ إلَيْكُم مِن رَّبِّكُم مِن قَبْلَ أَيَّتِيكُم الْعَذَابَ بَعْتَتُمْ وَأَن تُمْ لَا تَشْعُونَ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 ولقد وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وإلى الذين الَّذِينَ قبلك لئن لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشاكرين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 وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل من